كنا ا ع ظ موسوعه ا ل و ا ت ل ك إذا كروة خ س ر ة فإنما ه ي زجرة و ا فإذا ح د ة ه م ب ا ل س ا ه ر ة ه ل ت ا ك حديث م و س ي ه ربه ب ا ل و ا د الله م ق د س اذهب إ فرعون ن إ طغي ف ق ل هل لك إ ل ى و أ ه د ي ك إ ل ى ربك فتخشي ف أ ر ي ه لايه الكبر فكذب وعصي ثم أ د ب ر يسعي فحشر ف ن ا د ي فقال أ ن ا ربكم ل ع ل ى ف أ خ ذ ه الله نكال ا ل ا خ ر ة و ل ا و ل ى ان في ذلك ل ع ب ر ة لمن يخشي أ ن ت م وعلي أشد خ ل ق ا م ح ا ت ب ا ل ن ا ء بنيها رفع سمكها, رفع سمكها فسويها واغطش ليلها و أ خ ر ج ضحيها و ل ا ر ض بعد ذلك دحيها أ خ ر ج منها ماءها ومرعيها والجبال أ ر س ي ه ا متاع لكم و ل أ ن ع ا م ك م ف إ ذ ا جاءت الطاق الكبر يوم يتذكر ا ل إ ن س ا ن ما سعي وبرزت الجحيم لمن ير ف أ م ا من طغى واثر ا ل ح ي ا ة الدنيا ف إ ن الجحيم هي ا ل م أ و ى و أ م ا من خ و ف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن المأوى الساعة هي أياما موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه أ ن ي اسماء يوم ا ل م ي ل ب ث و ا إ ل ا عشية أو ض ح س ن ا